وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن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 ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرسها إن ربي لغفور إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ولا دار حنبنا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 قال ساؤي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من أمر الله قال لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج وحل بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيم أكِي ويا سماء أقلي ويا سماء أطلعي وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعده للقوم الظالمين ونادى نوح الرّب فقال ربي إنبني رَبِّ ربي إنبني من أهلي وإن وعدهك الحق وأن تأحكم الحاكمين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 وإلا تغفر لي وترحمني لكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك, وَبَرَكَاتٍ عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من آباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فصبر فصبر إن العاقبة للمتقين.